قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات أم أتيناهم كتاب أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا